بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> <سؤال> إنا <إنزلناه> في ليلة القدر وما تول القدر ليله طول خير من ان في شهر تنزل الملائكه وحف فيها باذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر